وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فِيهَا ضَلُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا يَعِيدُ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ